حبيبي يا طهى ألا توصي بابي إذا مضم أضلاعي ففيه كم ألقى من مرين وفيه باب أوجاعي سبيبي يا طهاء لا تصيب بي إذا مضم أبراعي ففيه كم ألقى فصولاً ففيه كم ألقى, ففيه كم ألقى من مرين وفيه باب أوجاعي صفلي من عصرين بأعتاب اليهوي للقيا جده ساعيه ودار تأتيها بكل استيدانه ستغدو رهن أطناعيه أبي إن الدنيا تواري على من ستبدو إن عناعيه فاخدني من همي ومن ناري اليتمي فاخدني فتحت للردباعي أي يوماً يا حبيبي على داري تهب العاصفات لو تراني أتلوى بمسمار تلت لو تراني كنت على قبرك يطول الشدات لو تراني خلف بعلي من الماسات تبكي الخطوات من الماسات تبكي الخطوات انا التي تضمها تشمها تحب من احدها تروع بعصرتين جنينها يخر خلف بابها ولسه ما شكاية تبث ما أصابها لربها ففاطم ظلامة يحدث الزمان عين مصابها يحدث الزمان عين مصابها أي يوم يا حبيبي على داري تهب العاصفات لو تراني اتلوه بمزمارين تلت قطعناته لو تراني بينك سعرين لو تراني بينك على قبرك يقومي الشتات لو تراني خلف بعلي من المأساة تفكي الخطوات لو تراني خلف بعلي من المأساة تبكي الخطواته من المأساة تبكي الخطواته أنا التي تضمها تشمها تحب من أحبها أنا التي تضمها تشمها تحب من أحبها تروع بعصرتين يا خواه تروع بعصرتين جنينها يخر خيل فبابها ولسه ما شكايته تبث ما أصابها لربها صفا فاطمه ظلامته يحدثه الزمان وعم مصابها يحدثه الزمان